بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين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 يُخَادِعونَ اللهَّه والَّذينَ آمَنوا وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَمْ فُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلوا بِهِم م رَضُم فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضَ وَلَهُم عذاابُ بِمَا كانَوا يَكْذِبون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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْكُْ تُمْ فِي رَيبٍِ مَِّا نَزَّلنَا عَ عَبدِنَا فَأتُ بِسُورَة مِم مِسْلِهِ وَدَعُوشُ هَدَاأَكُمْ مِنْ دُون اللَّهِ إِ كُ تُمْ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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماءها الا ان كنتم صادقين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 باسماهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وَقُلْ الن ي آدَ مسكُدْ أنأَن تَزَوجُكَجَّةَ وَكُل مِنهَا رَغَدَ حيث شِأتُمَا وَلَا تَقبَ هذه الشَّجرح وَلَا تَقبَهِ الشَّجرَةَ فتَكَ مِن الظَّالِمين.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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 قال إنه يقول إنها بطرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 فَلا تَعْقِلُونَ اَوَلا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلاَ اَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ اِلاَّ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 وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عليكم إخراجهم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 وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فَلَا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 وَقالَاوا أُلُ بُنَا غُلْفْ بَلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَِيلََّا يُؤْنِنُ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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله فَضْلِهِ فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 البئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 مَنْ كَانَ عَدولِّلَّهِ وَمَلَاائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجْبَر لَ وَمِكَلَ فَإِنَّ اللهَّهَ عَدُّ للِكَافِرِ وَلَقَد أَنْ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 لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ مِنَ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 ألم تعلم أن الله على كُلِّ شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لَكُمْ من دون الله من ولي ولا نصير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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ عَبْدًا سَاجِدًا لِّلَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُم أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 وَإذ يَررفَعُ إبَرَهِيمُ الْ القَواعيدَ مِن البَيْيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّنَ تَقَبّل الْ مِ إِكَ أَنْ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 وَلَ قَدْ ْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِيآخَِةِ لَ مِنَ الصَّالِحِ إِذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أأَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالممين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 وَمَ اللَّهُ بغافِلٍ عََّا تَععمللون وَمِنْ حَيْثُ خَجَةَ فَواللّ وَجههَكَ شَقَْ الْ المَسجد الحرام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 وَل نَبلْل وََّكُْ بِشَيء مِنَ الْخَوْوفِ والالْجووع وَنَقَص مِنَ الأأَموالِ وَْأَفسِ وَالثَّمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرين.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَل الذيَّينَ كَفرَوا كَمَثَلِ الذيذ يَنعقُوا بِمَا لاَا يَسمَعُوا إِلَّا دُعَ أَونِدَ آ صُّ بُكم عُّ فَهُم لا يَعقِلُون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 البر بمن امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 فمَنْ كَانَ مِنْ كُم مرِيمَد أَوْ علىى سَفرَرم فَعِدَّةُ مِنْ أََّّامِن أُخَر وَعَلََّينَ يُطيقُونهُ فِدِيَةٌ طَعام مِسكين فمَا تَطَوَّع خَيرًا فَهُو خَيرُ الله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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا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 إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل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 وَلَ شَ اللهَّهُ لَأَعْنتَكُم إِ اللهَّه عزيِيزٌ حَكِيم وَلَا تَكِحُ الْ المُشِْكَاتِ حتىَ يُؤْمنِن وَلأَمَةُم مُؤمِنَة خَيرُ مِمْ مُشْرِركَةِ وَلَو أعجبتكم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 ذَلِكَ يُعَظ بِهِ مَنْ كانَانَ مِنْكُم يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْومِآخِر ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطهَر وَلَّهُ يَعْلَم وَأَن تُم لا تَعْلَم وَالْوالِدَاتُ يُرضِعن أَولادَهُ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 بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 وَأَنْ تَعْفُ أَقَرَبُ للتَّقُوى وَلَا تَ سَُ الْ الفَقْضْلَ بَيْينَكُمْ إَِّ اللَّه بِمَا تَععمللونَ بَصير حَافِظُ على الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاتِ الُسطَ وَقُُ للِلَّهِ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 واللَّهُ عزيِيزٌ حَكين وَلِمُطَقاتِ مَتَ بِالْمَعرُوا فِي حًَّا عَلَ المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيّين اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعََّكُمْ تَعْقِلُون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 وَقالالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِييل اللَّهِ وَقَدَ أُخِْرجَنَا مِنْ دِيَارنَا وَأَبنَِناَا فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُُ تَ وََّوْ إِلَّا قَللَم مِنْهُمْ وَلَّهُ عَليمُم بِظَّالِمِ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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 وَمَثَلُوا الَّذينَ يم فِقُونَ أَمولَهُ مُ بَتِغَا أَمَ الرضاتِ اللهِ وَتَثبتَم مِر أَمفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِمٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِن